وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا اللَّهُ عَنۡهَا وَسَوْفَ يَعۡلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلۡعَذَابَ مَن أَضَلَّ سَبِيلًا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 وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم 113. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ آيَةٌ فَغَلَتْ أَعْنَاقُهُم لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِم أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين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 إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل 110. مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 112. قال كلا إن معي ربي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 إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا ثُمَّ نَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَعْيُنٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 فساء مطر المنذرين 110. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَازِنُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين قالوا انما انت من المسحرين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 فيقول هل نحن منذرون 115. أفبعذابنا يستعجلون 116. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظلموا وسيعلم الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْ قَلَبٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسم.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 ان الله العزيز الحكيم عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبر ولا مدبرا ولم يعقب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 فما كت غير بعيد فقَالَ أَحْقَقْتُ بِمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبِيلٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 وَإِنِّي مُبْطِسَةٌ إلَيْهِ بِهَدِيَةٍ ثَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنِ بِمَالٍ قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها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 قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرَ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَانَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو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 بل أنتم قوم تجهلون وذكر الله عظيم. يبشتى <تصفيق> <تصفيق> ختمي القرآن بروزبوين بدني ما مستاي القرآن خير شيخ سعد الغامدي.